فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترفنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَا هَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا وَامْرَأَتَهُ فِي الْغَادِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ نَكُم لَكُمُرُونَ عَلَيْنِ مُفْسِدِينَ وَبِاللَّيلِ أَفَلَا تَحْكُمُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَشَاءَ مَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ لولا انه كان من المسبحين للبث في بطن الى يوم يبعثون تناضناوا بالاراء وهو سقيم وامدنا على شجره من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100000 أَوْ يَزيدُونَ فَآمَنُوا فَمَسَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ فِئَتِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَذَٰلِكَ هُوَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَحَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ